بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرا صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود